إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وعلى آل كل والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين وإلى أرواح والدينا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين الفاتحة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 Ihdina الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو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 بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقَ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبٍ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدٍ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرٌ Bismillahirrahmanirrahim Qul, A'udhu bi-rabbi n-nas Malik nas Ilahi nas min Min-sharr al-waswasi khan Al-lazi yu fi-usudur al nas من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 Aulaiqa ala hudan min Rabbihim, wawalaiqa humul muflihon Wa ilahukum ilahun wahid, la ilahe illa huwa arrahmanun rahim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 wa Allah ala kulli shay'in qadir Amin al-Rasul bima anzil ilayhi min Rabbihi wal-Mu'minun Kullun amin billahi wa malaiketihi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 وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا Ya Arhamar rahman ar Ya Ar-Rahman, ar Ya Ar-Rahman, ar و رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا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 اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك شمس الضحى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم عدد معلوماتك، ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون، وغفل عن ذكرك الغافلون،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 وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا اصحاب رسول الله اجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم استغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم. أفضل الذكر فعلم أنه لا إله إلا الله. حي باق لا إله إلا الله. حيٌّ موجود لا إله إلا الله حيٌّ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 La ada illallah maha esa selain Allah. Tidak ada yang maha esa selain Allah. Tidak ada yang maha esa selain Allah. Tidak ada yang maha esa selain La ada illallah lain selain Allah. Tak <telefakte> ada yang lain selain Allah. Tak ada yang lain selain Allah. Tak ada yang lain selain Allah. La إله illallah La لا illallah إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli alayhi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alayhi wa sallim Subhan wa bihamdih Subhan wa bihamdih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 إلى أرواح من اجتمعناها هنا بسببهم الفاتحه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عن عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك.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 وصلي وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى الى يوم الدين وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترثى الارض ومن عليها وانت خير الوارثين اللهم اجعل وأوصل وتقبل ثواب ما قرعناه من القرآن العظيم وما هللناه من لا إله إلا الله وما استغفرناه وما قلناه من ياء الله وما صليناه على نبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة المباركة هدية منا واصلة ورحمة من كنازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدمها ونهديها إلى حضرة سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أزواجه وذرياته وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين Allahumma jaj'alhufa kakaan lahum minan nar wa nagaatan lahum minan nar wa sitran lahum minan nar wa fidaa lahum minan nar <تصفيق> <تصفيق> اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعف عنهم ثم ثواب مثل ثواب ذلك إلى أرواح والدينا ومشائخنا ووالديهم ومشائخهم وجميع المسلمين من مشارك الأرض إلى مغاربها اللهم اجعلنا في صحا فينا والصحا في والدينا والسادات الحاضرين ووالديهم عمم الجميع بالرحمه والرضوان وادخلنا واياهم في فسيح الجنان يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام اللهم انقلهم من ضيق القبر والوحود إلى جنتك جنات الخلود إلى ظل ممدود وماء ممدود مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين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 Al-Fatihah Amin, Amin, Amin Ya Rabbal Alameen رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا دُعَاءَنَا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَتُبْ عَلَيْنَا يَا مَوْلَانَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ولا تؤاخذنا بالعظائم والجرائم يا كريم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم